أخذ الله مثالاً الذين أوتوا الكتاب لتو بين نجول الناس ولا تكتموه فنبذوه وراء فنبذوا وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين رَاحُونَ بِمَا أتَوْ وَيُحِبُونَ أَيِّ يُحْمَدُ بِمَا لَمْ يَفْعَلُ فَلَا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ, فلا تحسبنهم أفازت من العذاب ولهم عذاب أليم وللله ملك السماوات والأرض. وَاللَّهُ عَلَى قُلِ لِشَيْءٍ قَدِيرٍ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ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 فی خلق السماوات السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ربنا مَا خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ان كمن تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا النادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفر تَنَامَ مَعَ الأَذْرَارِ رُدَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تَخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامير ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجرو وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبي قاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثواباً من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ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 وما عند الله خير للأبراد وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ اَرَوْنَ بِآيَاتِ اللَّهِ فَمَن قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرٌ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا واربطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم